ليش فيكم زعلانين يا عيال حزينين؟ خلصت الاجازه. وانت ايش بك زعلان؟ خلصت الاجازه. يا الله لا لا خلصت الاجازه انجلت المدارس. درس جاي يا اخي. وانت هو؟ على المدرسه هذا زي. كلهم زعلانين ما ادري ايش الحل ايش الحل يا رياض ايش الحل؟ باهم زيرون مبسوطين. ايش رايكم يا عيال نروح البحر؟ قريبه قلت لكم بوديكم البحر ولسه زعلانين طيب ايش الحل؟ ايش الحل كيف تسعدهم؟ طيب ايش رايكم يا عيال برضو حتى الملاهي ما يظهون عندي فكرة يا عيال اش رايكم وديكم السوق تتقضوا تفشاحين م... برضو تفشاحين على قولة سامر ايش الحل معاهم جاتني فكرة اكيد تخليهم سعيدين رايكم اطلقكم هدايا من علي اكس حمل تطبيق علي إكسبرس الآن واستمتع بعروض مغرية وخيارات متعددة من المنتجات بأسعار رخيصة وتوصيل سريع للسعودية والإمارات أتوفر شحن مجاني كذلك زعلانة لش زعلانة بسة أتنتي زعلان وخلصت عليك الإزازة يا مسكينة بس خائف عشان نروح المدارس ويتقد الحالة في البيتها تقد الحالة في البيت وتروح المدارس كلكم تخلونا والاحلى من كده أن كل العملاء الجدد حيحصل على كوبون بقيمة 10 دولار وكانت متعود عليكم في الإجازة آسر اشتبه أطلب لك؟ بحر كبير تنتي سعلم؟ بحر كبير يوم بحر كبير مسبح كبير الحين أدور لكم أحلى مسبح وهذا أحلى مسبح لعيونك يا آسر يا سامر والله رايح بالبسة يا اخي ليه وانت يا سامي شو اطلب لك؟ سمبا. هذه اكيد راح تعجبك الحين اطلب لك اياها عجبني هذا اللون. بس هنا يا كل الخيارات من الاقلام الملونة اكيد هذه راح تعجبك. تهديه بتبروة يا ديه مو هذه لعبة تضربي لعيونك راح اختار لك هذا اللون اكيد راح يعجبك. <تصفيق> يا حركات انت فارس وهذه أحلى شنطة سوبرمان لأيونك الفارس أختار لك هذا اللون كذلك باقي دول الشرق الأوسط يستطيع الاستمتاع بأكثر من 100 مليون منتج مختلف حملوا التطبيق الآن واستمتعوا بتخفيضات تصل إلى 50% حتى تاريخ 31 أغسطس تطبيق متوفر على كل من أجهزة أندرويد وآيو iOS راح لكم الرابط تحت في صندوق الوصف الله زماني كنت صغنون كنت اشيلك السنة اللي فاتت جينا نفس الحديقة هذه كانوا وقتها العيال مرة صغار كانوا ما يقدموا تطلعهم مع الدرجة لأسرة أنا سامر كنت اشيلهم هنا الله مدري كم رقم الفلق بصورتها موجودة ها يا بعضا هذا خلاص رتعاني كذا تطلع هنا تطلعون زي زماني كنت صغارة شيلكم وحطكم فوق هنا ايه وقلوب هنا في مكماوس مكماوس هي والله صحرة اسمت مكماوس هنا حطيه ركات تطلع فوق يلا اطلع طلعت عكس والله طلع بالعكس يا اخي صح عليك والله جابر قاعد هنا تك تك تك كاسه تصادم عندك كلكم يوه تصادم كلكم ثانيه يلا طلع يلا سوي يلا شي شي هنا اعطيك فلوس 40 فروز أطلع فروز أعطيك فروس عشان تطلع لأخوك سامر يبغى ينتحن هذا وش فكرة ما تنفسك؟ ها يا عازم هل تطلع لأسيلك؟ أسيلك والله يا أخي انت كبير يا أخي يوه الله ما تقدر يوه يطلع من السلم هنا أسهلك يا حبيبي وشنا؟ عنيد والله يبغى يحقق حاجة صعبة يلا بضع من هنا أسهلك أمزك أمزك يلا ما أبقي شيء يكمل كمل يوه يوه يلا أسيلك يلا يلا يلا يلا صح لك ها صحيح حركاتين طلعهم هنا وش الحركة رأينا قد شجرة تبقى تسوي يالله سوي حركة يالله واحد اثنين ليس عطيني فلوس طيب يالله بعطيك فلوس يدفزت في التحدي بس وش التحديك يالله واحد اثنين ثلاثة هيا صح لك يبغوا فلوسي يقول تحدي وفلوس صح صح عليك ايو ايو اكمل كمل يا يا خطير لا خسرت في التحدي خلاص ما في فلوس طلعت على التليفون اعطي لك فلوس وين سام انت هنا يا سام مره دور عليك يطلع في الكبيره يوه يا حماسي يا ناس كيف تطلع فيها بس خفت تطيح يلا يلا وريني شطارتك يلا 1 2 3 يا خطير انا جاي انت انت تكسرها يوه سام ترى كبير انت في خامس بدي في سادس سلحين كبير يلا ها تطلع ريوس <تصفيق> والله يطلع ريوس استمر عطيك يلا انت كبير يا اختك تطلع حالك <تصفيق> انت كبير انت <تصفيق> كمل كمل باقي والله صار يرجع بالريوس يا متمكن انت خطير ها ايش عندك يقول عندي حركه ايش الحركه اللي والله يقول عندي حركه شكله عنده حركه مجد <تصفيق> <تصفيق> يا حركاتك يا شيخ يا <تصفيق> شيخ هو هو بيطلع أفوق مش الدكت صح أنه ترى هو يطلع أفوق أمره سنتين يا واد حالهم عليك فك فك خليزي هنا يا والله إشام أنت بتكسروا الله, الله الله الله الله الله الله صح عليك شاكم شاكم شاكم شاكم يا يا شيخ لا تحبي شيخ بتحداك تحدي على 500 ريال تطلع راس الجبل هذا و الله خمس متر ريال الشيخ اشتري لك ايفون ديكس يا, يا عزل تطلع الجبل هداك فوق وعطيه خمس متر ريال اش رايك يلا روح انت في, <تصفيق> في سيارة في سيارة انت يا شيخ سيارة عاني بعيدة اطلع الى حافة او بس تطلع الى فوق الجبل تود هاد سيارات ومش بقي خلاص انت من هنا اطلع فوق ما يجي المغرب لانت وصلت اصح ميتا للايك ايوه موجي يا شيخ لا توصلوا ما يتغفج أه <تصفيق> <تصفيق> عليك يا سامر والله صار يطلع بكل ثقة الحال وانت شبك راجع عكس يا أخي ترى فيه درج من هنا يا الله عباطئ جاك جاك سامر <تصفيق> صدمتك <تصفيق> والله يبغى يطلع من هنا <تصفيق> يو يو جاتك من يوه جاتك بنت صاد يوه انتبه لا تصدمك والله بغى تصدمك البنت يا شيخ انتبه اي بشي <تصفيق> نتبه الشيء اللي تحطه فوق يالله <تصفيق> شيل عسر معي يالله مدامنك رشيته صاريك فوق فوق فوق انتبه يشيرك كده؟ <تصفيق> طلع يا سامر يا شيخ مسكي سامر صح عليك يا سامر صح عليك والله وصل يلا انت بنا تزحرك انت وتزحرك أخوك معك بزحرك اما بزحرك يلا خلي يروح صح عليك يا شيخ وش الحركات هذي قاتت بلطيها بس والله انت تدلعت سامر وشيل لني تعود على الشيل <تصفيق> انتبه يا شيخ ولا ولا والله الطيه والله بيرفعها يوو والله هذي خطيرة تصدق لو صقعت في راسك والله اتركوك تحطها على راسك فكها يلا خليها تحط رجول عليه والله تخوف هذه نحسنت مقفله ولا مفتوحه زي كذا اطلعك زي كذا ايوه يلا زي, يلا زي انت يا سامر رهيب صراحه اليوم بسطت وين طلب الفتحه شفتك كيف اشتك عجبتك با, با. با. با. با با كل ما طلع فتحة طلعت فوق هنا يلا روح والله انبسطت هذا اللاعب انربصت عليه يلا يا اسف تعتطلع والله ديبان اعرف والله هذه ما ادري ايش خلينها ممكن طفل يطيح على قدك صغنونه يا سامر فيها يا هذه الزحليقه اليالو صغنونه على قدك حلو هذه يلا كبيرة كبيرة يا شيخ كبيرة <تصفيق> الله ما هذا يا بس لا هذا كلب هذا هناك في كلار نروح ناخذها يا أيان نروح ناخذها يا أيا الكلب؟ لا تحمس ما الكلب ماذا رأيك يا أسر؟ نروح ناخذ الكلب؟ لا ناخذ الكلب بس ما يبس هناك كلار موجودة فوق الصخرة هناك <تصفيق> بس <طبعا> بس <تصفيق> والله ما في بسة إذا بقيته بسة إيلا أنا أخذها. آسر و يا عشي الحيوانات بشكل مو طبيعي بالذات البساس والكلاب بشكل مو طبيعي تبغى بسة؟ أي بسة تبغى؟ تبغى؟ <تصفيق> هذا طبعا بسواك هكيد شفته في يدي قب شوية هذا مسواك بشام نسميه من الشجر هنا يطلع مرة حيلة لذيذة هاي يا ساسر إيش هذا معك؟ <تصفيق> فلفل؟ يا شيف كيف سويت فلفل؟ <تصفيق> آه حط غطيين هنا هاي سانو تاخذ بس يلا بس شوف سروالك وسخته يا شيخ الله هذا كلب صغير والله كلب شوف صغنون الكلب تبغى الكلب معنا لا لا لا يخوف يخوف تاخذه كلب يا شيخ, كلب شيخ <صفيق> كلب صغنون جر وصغير هذا حسبه بس <صفيق> بيتحمل <صفيق> راح بعيد راح بعيد, <صفيق> راح بعيد صغيره مره يلا اطلع اطلع انت لا تطيح فوق الصخور يو هنا في شوك شوك انتبهوا شوكه طز فيكم شوفوا الشوك قد ايش كبيره واو هنا في مسجد كويس جنبه قريب بقيد بقيد السيارات بعيده السيارات صا عليك خلينا نروح في الاب هذه لا لا ترمي عليهم يا شيخ ليش ترمي عليهم مساكين ماشيين في امان الله ترمي عليهم ليش ايوه هي متحمسوا طلعت مكسره يا عيال شوف هذه مكسوره وهذه مكسوره تطلعي انت بتطلع ايوه اطلع بسوله مكسره يا عيال مره مكسره يوه حتى هذه شوف مصدوعه الجب مكسوره من هناك والله عجبتك هذه يلا هذه مين مكسوره العب فيها يلا والله عجبتك هذه يا سلام. يلا اطلع فيها يلا الله عليك يا ياسر والله, والله خطير يعرف لها ثاني نسوي زي ياسر حلو مره سوزي يا يلا نسوي زي ياسر على قدكم يلا ثاني مد بطل راح مكسوره من جد مره كسر كبير يوه هذه ما ينفع تزرع فيها والله, والله حتى المراجيح اللي نمكسر. باح المرجحة مكسورة يا شيخة شوف هنا هذه عين كويسة هذه الزحلة قتال فيها يو زعلان انكسرة مرجحة يقول تفتح البيضة يو يلا تضع لك البيضة لا لا تضع لجزبة يا شيخ البيضة لا لا تراب يقول بيضة يلا اطلع يا شيخ يو اطلع الدرج شوف الدرج من هنا اطلع معا والله مرة عجبني منظر الجبل من. يا الله جميل جدا ها خربانة, خربانة مكسرة والله معدومة سيخة مرة مكسرة يالله جرب هذي يالله والله عجبتك مرة هذي يا عسر انت شكلك صح؟ حبيتها انت شكلك صح لك يورينا شوف صح زحليك. مرجحة خربانة والله هذا الزحليقة يالله اطلع الزحليقة الكوب بقيرة مو مرة ترى ما حد يلا روح <تصفيق> روح مع هذاك لا مع هذا يوه حتى السلاسل المقطعه مربوطه بحجير صح عليك <تصفيق>